رضوان الله وسلامه عليهما. لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا. رواه أبو داود وط. رواه أبو داود والطيلسي. رواه ابو داود رواه ابو داود الطيلسي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني بإسناد ضعيف وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عرفنا أن للطواف شروط وسنن كذلك السعي له شروط وسنن سبقت شروط السعي الثمانية النية والإسلام والعقل والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف المسنون واستيعاب ما بين الصفة والمروى وإذا بدأ بالمروى لم يعتد بذلك الشرط أما السنن أفمنها الطهارة سن ان يسعى متطهرا من الحدثين وذلك لانه عباده ولانه في او ملحق بالمسجد الحرام الذي له مكانته وقداسته فلذلك يتاكد ان يكون متطهرا ومع ذلك ليس شرطا فلو طاف وهو محدث يعني سعى فسائه صحيح وهكذا ايضا لو أحدث وهو يسعى أبخروج ريح من أفئه فسائه صحيح وليس مثل الطواف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي الطهارة فيه أبي قوله لا تطهري بالبيت حتى تطهري وكذلك ذكر الله الطوار بعدما ذكر الطهارة أبي قوله أن طهر بيتي للطائفين فبجأ بتطهير البيت وجعله للطائفين والآكفين والركع السجود وفي سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فذكر الطائفين وعند الإطلاق ينصرف إلى طواف البيت السعي قد يسمى طوافا لقول الله تعالى إن الصفة والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو حتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فسماه طوافا ولكن هو في الحقيقة سعي لأن الأصل في الطواف قال استدارة على الشيء أن يستدير عليه دورة تسمى شلطا ومسعي فإنه مشي يمشي من الصفاء إلى المروة في جهة واحدة يرجع من المروة إلى الصفاء في جهة واحدة فسمي طوافا لأنه يقصد به هذان الشئ المشعر ولكن الأفضل أنه يسمى سعيد فلذلك لا تشترط له الطهارة ولكنها تستحب ثانيا ستر العورة العورة عورة الرجل من السرة إلى الركضة ولكن مع ذلك يتاكد ان يستر بدنه فالمحرم يلبس إزارا يستر به من السره الى ما تحت الركبتين ويلبس رداء يستر به ظهره وبطنه ومنكبيه فيكون بذلك قد ستر بدنه الا انه كشف راسه والمراه تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها حتى لا يراها الرجال الاجانب فلا بد من ستر العورة ولكنه ليس مثل الحج اي الطواف انما هو اخف فلو أبدا شيء من ركبتيه لم يبطل سعيه أو كذلك أبدا شيء من سرته او ما كرده منها ما بطل سعيه الدليل على سنيه الطواف حديث عائشه رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم لما حضرت ما يفعل الحاج غير أن لا تطوهي بالبيت حتى تطهري هكذا ما يفعل الحاج الاحرام والتلبيه والذكر والتكبير والوقوف بعرفه والأدية والمبيت بمزدرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار هذه كلها تفعلها الحائض ويفعلها المحدث إلا الطواف والسعي قريب من الطواف ولأنه كما تقدم يشترط ان يكون السعي عاقب الطواف أشارك من شروطه يقول وكونه بعد طواف ولو مسنونا فلما كان كذلك كان أفضل أن يكون متطهرا وأن يسعى وهو متطهر وأن أهدهم لا يطيع تقول عائشة رضي الله عنها إذا طافت المرأة بالبيت وثم صلت ركعتين ثم حابت خالت أطوف أبي الصفا والمروة أدل ذلك على أنه لا اشترط له الطهارة إذا قدر مثلاً امرأة كملت طواف الإفاضة وصلت ركعتين بعدها رشعتي الطواف، ثم أخرت أخرت السعي وحاضت قبل أن تسعى لا يردها الحيض تسعى ولو كانت حائضة ولو كان في بيض الأجمال دخول المسجد الحرام قديماً كان المسعى خارج المسجد في حدود سنة 75 وما بعدها زيد في المسجد زيادة في الملك سعود وما بعدها وادخل المسعى ادخل في, الحرم في حدود المسجد ومع ذلك الحائض تفطر إلى أنها تسعى سواء حصل لها الحير بين الطوافر السعي أو في أثناء السعي عندما بدأت أو أسعت بعض الأشواط حاضت كملت ولا شيء عليها إذا سعى مهجسا عن أصغر أو المرأة وهي حائر هكذا عند أكثر العلماء إذا قلنا إن السعي انا اخترت له أن يكون متطهرا لو <سؤال> سعى عريانا أو مخرجة لبعض عورته كركبته أو فخذته أو انحل إزاره <سؤال> عن سرته أو عن مؤخر ظهره حتى بدأ شيء مقرب من دبله سعى <سؤال> عريانا أجزأه أيضا لكن ستر العورة واجب المطرقة في كل الأوقات حتى ولو كان في غير الصلاة لو كان في بيته لو كان يمشي في الاسواق نقول له لا تبدي شيئا من عورتك فإن اسمها عورة يلهق من كسبها شيئا من العار وتسمى عظ سوء يشتاء من أبرزها وخرج أخرجها وليس خاصا بالفرجين القبل والدبر ولكن يعم ذلك ما حولهما أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت وقال لجرهاد الأسلم غط فاخذك فان الفاخذ عوره لما جاء وقد بدأ أبدا شيء من فخذه أمره أنه صلى الله عليه وسلم كشف بعض فاخره إخيه في بيته فذلك ما يتساهله أن إذا كان الإنسان في بيته جالساً انحصر الرداء أو, أو الإزار وبدأت ركبتاه أو شيء من فاخده يتسامه في ذلك ولكن يتعاهد ذلك حتى لا يستعى بشيء من ذلك ساتر العورة واجب في كل حال من السنن أيضا المبالاة بينه وبين الطواف، الا يفرق بينهما طويلة هذا من السنن يعني إذا انتهى من الطواب بدأ في السعي بلا فاصل هذا هو الافضل وأجاز بعضهم فاصلا متوسطا أعطى ابن ابي رباح أمن العلماء بمكة ذكر أنه احج سبعين حجه اي انه مقيم بمكه يقول في هذا الاثر رحمه الله لا باس ان أول النهار ويسعى اخره يعني اذا طاف وجد تعبا واجهده الطواف ذهب وراح نفسه خمس ساعات او نحوها لو طاف مثلا في الساعه الثامنه ظهر ووجد تعبا أراه نفسه الى الساعه الثالثه او الرابعه عصرا أجزاء ذلك ومع ذلك على هذا يجوز أن يطف في يوم ويسعى في اليوم الثاني إذا قلنا إن الموالاة سنة فلا معنى من التفريق بينهما وقد تقدم في ذكر في شروط السعي المؤله ثم قال رؤية أن سودة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام يعني السعي كانت قد وجدت مشقة وتعبا لكبار السن فكانت تسعى في كل يوم ثلاثه اشواط او شوطين حتى كملت ولم ينكر عليها مع انها بنت عبد الله بن عمر هذه من السنن التي تشرع في السعي ذكر بعد ذلك انه يسن ان يشرب من ماء زمزم لماء هاب ويرش على بدنه وثوبه هذا الماء هو الذي نبع لام اسماعيل فلما أتركهم اسماعيل ابراهيم عندما وضع البيت قبل أن يعمره وقد كان معمورا ثمان هدام اعترش عندها قربة ماء وجرابة ثمر وجعلت تشرب من الماء حتى نفد يمكن أنه نفد في يوم أو في يومين من ذلك الماء ولما نفد اشتد ضماؤها وظما ولدها وهو رضيع وذهبت تلتمس ثم صعدت على الصفا هل ترى احدا ثم نزلت وتوجهت الى المروه وصعدت ونظرت ثم رجعت الى الصفا ثم الى المروه تمت سبعه اشواط سمعت بعد ذلك صوتا فقالت أقد أسمعت إن كان عندك غواث فأغير فوجدت الملكة في صورة إنسان فبعد بعقبه فنبع الماء الذي هو ماء جمزم أبئر جمزم ولما نبع فجعلت تحتهوته حتى لا يسيه وحتى يحتفظ وصارت تشرب منه هي وابنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو, لو, لو, لو لم تحبه لكانت زمزم عينا معينه اي عينا نابعة كالعيون النابعة في بعض البلاد كان في خيبر عيون النابعة كذلك أيضا كان في الأخسر وكان في مصر وفي الشام ونحو ذلك ولكن لما أنها حوطته أتوقف عند هذا ولما كان أجاءها قوما امنهم يار امين العرب العرب واستاذنوا فنزلوا عندها لكي اجي يشربوا من هذا الماء هكذا هي سن اليبركه تاتي ان يشرب منه قال لي ما من الامثله التي ذكرت فيما بعد يرش على بدنه على راسه وعلى ثيابه لانه ماء مبارك كانوا قديما يخرجونه بالدلاء وكان الذين يتولون إخراجه ويصبونه بالأحوال هم العباس بن عبد المطلب ومن معه من مواليه وأولاده ولما كان في مينا أيام ميناء استأذن أن يبيت بمكه من أجل سكايته فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بميناء أهلي انهم بحاجة إلى إخراج الماء من البئر وصبه في الإحوار حيث أن البيت لا يخلو من الطائفين في ليل أو نهار كلما خرج ناس جاء آخرون وبحاجة إلى أن يشربوا فكانوا ينتزئون الماء من البئر بالجلق ويصبونه بالأخواب ويشرب منه الذين يريدون والذين يأتون إلى مكة ليلا أو نهارا فلذلك صار ماء مباركة عليها جيه جابر رضي الله عنه مرفوعة قال ماء زمزم ألي ما شرب له اي لاي شيء يشربه الانسان اي وفق له كما يأتي ان شاء الله هذا الحديث رواه احمد بن ماجه رواه جابر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم أدعى بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا وذلك لما أفاض إلى مكة في يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وجاء إلى العباس وهم يسكون وقال لولا ان تغلبكم العرب على سقايتكم لسلقيتم معكم يعني لشاركتكم في الجلال هذه الجلال ولو جلوا لو كلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتذب جلوا من هذه البئر لتزاحم الناس على هذه البئر كلكم أفعل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اعترف واتلا يشق على الناس فأخي حديث بن عباس أدعى بسجل أساله ودل المنفلي أمم مع الزمزم فشارب منه ورب أجل ذلك على نهجوس الوبؤ به الوبؤ هو غسل الأعباء غسل الوجه وفي اليدين ومسرات وغسل الاجلين كاره الاستنجاء به وذلك لشرفه لأن الاستجناب الاستنجاء فيه مباشره العوره ومباشره النجاسه فلذلك يكره ان يستنجي به واما الوضوء وكذا الاغتسال فانه له ولو من جنابه الاغتسال امراه الماء على البدن اعتلى مانع من يغتسل به قد يغتسل به رجاء بركته عن ابن عباس رضي الله عنهما امرفوعا ان ايه ما بيننا وبين المنافقين لا يتولعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه التظلع تكرار الشرب يعني يشرب ثم يتعاقف قليلا ثم يشرب ثم يعيد الشرب في المجلس مثلا في جلسة الواحدة يشرب كأسا ثم يشرب آخر هذا هو التظلع المنافقون وكذا ال الذين يطعنون في هذا ويقولون إنه ملوث وإنه إنه لا شك أن هؤلاء علامتهم أنهم لا يتضلعون منه ويكون ذلك شاهدا إلى أنهم ليسوا من أهل الإيمان الصحيح. بل يقرب أنه من المنافقين الدعاء عند شرب ماء زمزم التسمية أن يقول بسم الله لأنها تأتي للتبرك أتبرك بسم الله أشرب بسم الله ثم يقول اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل داء فاغسل به قلبي واملاه من خشيتك اليكم هذا من الدعاء المجاب لان ماء زمزم لما شرب له كانه يقول اشربه يا رب حتى ترزقني به علما نافعا اتفتح على قلبي وتعلمني علما ينفعني وانفع به غيري فيكون هذا مما يجاب لانه لما شرب له ويكون رزقا واسعا الانسان بحاجه الى الرزق في هذه الدنيا رزقا حلالا بمعنى انه يحتاج الى ان يكون رزقه واسعا يوسع به على نفسه ويوسع به على من تحت يده من اهله ومن تبدم وفقته فيدعو ربه ان يكون هذا الشراب سببا لسعه الرزق وريا وشبعا اي يكون مكام الماء الذي يشرب للري الذي يزيل الظما روي الشرب اي زال ظماها وشبعا أي اجعله شبعا قائما مكان الطعام فإنه لما شرب له فيكون سببا في الشبع ذكر أن أبا أبا ذر رضي الله عنه جاء مخاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وآل مكة يعذبون الذي يعلن الإسلام ثم إنه يقول مكهت سبع وجبات يعني سبعة أيام خمسة عشر وجبة ليس لي طعام إلا ماء زمزم يقول هسمنت حتى تكسرت عكن بطني يعني الإنسان إذا كان سمينا تتنت عطرات في بطنه هكذا سبعة أيام ونصف ما له طعام إلا أبا الماء ماء زمزم فيكون شبعا يقوم مكام الطعام وشفاء من كل داء، إذا كان يخشى من الأمراض يكون به أمراضا قد تراكمت عليه ويسك عليه علاجها يا رب اجعل هذا الماء وهذا الشراب سببا في شفاء من هذه الامراض من كل الامراض من كل داء إلى أستطيع علاجه فارسل به قلبي الانسان بحاجه الى ان يطهر الله تعالى قلبه الماء قد لا يصل الى القلب ولكنه ينصب الى المعده ولكن يصل نفعه الى القلب والغسل ها هنا غسله من الاحقاد غسله من الامراض المعنويه يعني يغسله من المرض ومن الشك ومن الريب ومن الحسد ونحو ذلك واملاه من خشيتك املا قلبي من خشيتك الخشيه هي شده الخوف إنما يخشى الله من الى إبادة العلماء فلا تخشوهم أخشون جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رواه الدار قطني يقول صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شري بالاه إن شربته تستشفي أبيه أشفاك الله من الأفراح إن شربته يشبعك اشبعك الله به يقوم مقام الأكل إن شربته لكافئ وما أك قطعه الله يعني أزالة فيكون فيه أبل فوائد شباء الامراض الشبع بدل الطعام الري بدل الشراب يقول وهي هزمة جبريل عليه السلام وسكيا زمزم هكذا حرمنا أن جبريل عليه السلام بحث بعقبه هزم ذلك التراب فنبع الماء سكيا لأم إسماعيل وله هكذا قد يقال <تصفيق> ان لا جل جلاله يشربونه ولا يزول الامراء المرض عندهم ولا يحصل به الشفاء والاستغناء عن الطعام يقال لعلهم ما نووا بشربه الا ازاله الظما ما شربوه للشفاء ولا شربوه للشباع فلذلك ما أزال الأمراض ما أزال أمراضهم هكذا يفعيكم الجواب ويمكن أن يقال أن الماء الذي يوجد الآن ظاهر أنه مخلوط مخلوط بمياه غيره من أسائل الأمر العلمية من الآبار أو من التحليات، ونحو ذلك حيث تغير طعمه شربنا منه قبل ستين سنة وهو ينزع من البئر، وليس خالد أو بذلك شيء، بذلك الوقت، ومياه المجاري بعيدة عنه، أعمى البيارات ونحوها وهو أمام سرف، وفيه أشياء المرارة. ليس عذبا مثل هذا الماء لعل هذا الماء مبسر نشربه يشربه غيرنا ويجدون فيه شفاء يجد أحدهم قبل ان يشرب حرارة على كبده وفي بطنه وتزول بإذن الله كأنه مسح كأن المرضى امسح بذلك الماء وكذلك اعظم اعتزل كثير من الامراض به وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان في القران سبع وثلاثون موضعا فيها قول لا اله الا الله أمن قرأها في صباح ومساء أبنية الغفران غفرت سنوبا ومن أعداوم على قراءتها وكان فيها أي مرض ولو سمن أو سحر أشبهي من ذلك بإذن الله ومن كتبت له هذه التهليلات بماء زمزم بزعفران وغشل بماء زمزم أو بماء المطر شفية منها بإذن الله وشربها شفية من الأمراض بإذن الله هكذا أروي في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه يقول بعد ذلك تتنو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر صاحبه رضي يعرف عن الله وسلامه عليهما هكذا تشتمل كتب الفذقها على هذه الجملة التصريح بسُنّيتي زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذنه عن زيارة القبور في أول الأمر ما الغلو فيها إذ رخص وقال زور القبور كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها افانها تذكركم الاخره فلعل الزياره بهذه حديث اذا ثبتت يكون المراد زيارتها من المدينه اذا كان الانسان في المدينه يزور الكبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم جاءت هديث هذه الهديث منها الحديث الذي رواه الطيالس من زارني أو زار كابلي كنت له شفيعا أو كنت له شافعا أو شهيدا هذا حديث ضعيف ولو رواه الطيالس الطيالس هو شيخ لمشايخ مشايخ البخاري يعني ما أدركه البخاري لكن مشايخه رواه عنه وله سنن مطبوعة تسمى سنن, سنن الطيارس ورتبها على الابواب الشاءات البنا الذي رتب المسند وهي موجودة ولكن لم يلتزم الصحة أعباء الكثير من الحديث التي رواها رئيثة ومنها هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر عن ابن عمر مرفوع من حجر زار كبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية من زار كبري وعجبت له شباعتي رواه الدار قطني بإسناد ضعيف إبعال كلها ضئيفة وقد استدل بها القبوريون الذين يرحلون الى القبور ثم ان شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله انكر ذلك وكتب رساله فيها انه لا تجوز اشد الرحال إلى الكبر وإلى الكبرين ولا إلى بقية الكبور واشتدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ويقول من أزار المدينة يجعل نيته الصلاة في المسجد لا يجعل زيارة القبر مقصدا. هكذا يقولون هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ولما كتب هذه الرسالة أنكر عليه أهل زمانه وبالاخص أداءه الذين يحسدونه ورفعوا الأمر إلى السلطان إن هذا يجعل يكلل منها من النبي صلى الله عليه وسلم ويحكر من شانه فأطاعهم السلطان وادخله السجن في كلعة دمشق وبقي بها سنتين ونصف حتى مات مات وهو فيها وصار يكتب رسائل في هذه الكلعة يكتب رسائل يؤيد بها ما يقوله الحفظ أكثر الرسائل ولما طال سجنه استاء الذين يحبونه وبالاخص الحنابلة الذين في العراق وكتبوا كتبا كثيرة إلى السلطان يشفعون فيه ويقولون هذه المسألة التي قالها مسألة خلافية ليس هو أول من قالها فلا يصح أن يسجن ويعذب لأجل مسألة خلافية اختار فيها قولا من الأقوال ثم أتوفي والظاهر أن السلطان لم يطلع على تلك الكتب وقد سرد ابن عبد الهادي في الكتاب الذي جعله ترجمة ترجمة ابن تيمية العقول الدرية في ترجمة ابن شيخ الإسلام ابن تيميه وهو مطوع ثم إن ابن عبد الهادي رحمه الله رد على أهل زمانه وكان من أشدهم عداوة السبكي تقي الدين السبكي الشافعي الذي كان ينافس شيخ الإسلام وألف رسالة اسمها شبه استقام في زيارة قبر خير الانام وحشد في هذه الموضوع ورد عليه ابن عبد الهادي أيضا بكتاب مطلوع إلا أنه رحمه الله مات قبل أن يكمله لأنه مات عمره أنه أربعين سنة تبع هذا الكتاب الذي هو الرد على السبكي اسمه الصادم المنكي في الرد على السبكي وعلى كل حال اذا توجه الى المدينه ينوي الصلاه بالمسجد المسجد لا ينوي الكبر ولا كبر الشهداء ولا كبر اهل البقيه ثم اذا وصل الى المدينه بدأ بالمسجد وصلى فيه تهيئه المسجد ثم بعد ذلك يقف على القبر ويسلم عليه السلام عليك يا رسول الله اشهد انك قد ابلغت واديت ونصحت اللهم صل عليه اللهم اجتهد أمة خير الجزاء، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على أمير رضي الله عنهما، هكذا فهذه الحديث يقول المؤلف هذه الحديث معروفة الشديد الذي بينه الحافظ بن عبد الهادي الصارم المنكي. فانها لا تدل على اكثر المشروعات التي مرت لها زياره القبر الشريف وهذا ما لا خلاف فيه ولكن زياره غير شد رحل اما شد الرحال امن اجلها فشيء اخر لا تتناوله هذه الحديث نذكرها البته اعبال هو ما هي عنه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هكذا أذكر بعد ذلك أنه تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم إذا زار المدينة كان قصته زيارة المسجد الصلاة فيه بألف صلاة في المساجد الأخرى الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة هذا اخر جاء بهذه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة أرواه أحمد بن ماجه في اسم الدين الصحيحين وعن أبي الدرداء مرفوعة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد بألف صلاة والصلاة في بيت الكدس أو بيت المقدس بخمسمائة صلاة فطبراني أنه الكبير وابن خزيمة أبي صحيحا ولهذا قالوا أمن نذر الصلاة في المسجد الحرام لازمه أن يصلي فيه لأنه لا يكون غيره مكاما وأنها مضاعفه بهذا العدد ومن نذر الصلاه في المسجد النبوي لم يلزمه أي يصلي فيه بل لو صلى في المسجد الحرام اجات عنه لأنها لانها افضل منه الصلاه في المسجد الحرام ابي مائه صلاه في المسجد النبوي ألو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى المسجد بيت المقدس ألو نذر أن يصلي فيه فأجد <أفعجوا> له أن يصلي في المسجد النبوي إذا كانت بخمسمائة فهذه <فهادي> بألف إذا صليت في المسجد النبوي كانت بمئة كانت بألف بدر خمسمائة كذلك لو أن يصليه في المسجد الحرام فيكون ذلك أيضا مضاعفا الصلاة به بمائة ألف أي تكون عن مائتي صلاة من الصلوات في المسجد الأقصى ثم الصحيح أن في به زياداته المسجد الحرام كان صغيرا في العهد النبوي يمكن أن أقوله شرقا غربا قد يكون أنه مائة متر أو مائة وعشرين وكذا شمالا وجنوبا. أبي أبي الحد وكان مدورا ثم إنه وسع اعتو الاتراك الأتراك أبي أبي المصابه المشاهدة القديمة ثم وسع في أهد الملك سعود أبي البناية الموجودة المعروفة وزاد فيه أيضا الملك الزيادة الغربية ثم زياده المالك عبد الله بتوسعة المسعى فان هذه كلها داخلة من المسجد الحرام فصلى فيها فإن صلاة بها بمئة ألف تكلم المشايخ في هذه الزيادة من المسعى وأطالوا فيها وكتب فيها أبا و... أه... أه الإخوان الكتابات يؤيدون أنها ليست من المسعى وأن السعي بها لا يكون سعيا بين الصرى والمروى ولكن أثبت بالرؤية وبالمشاهدة عن أناس موثوقين من آل مكة وغيرهم أنها داخلة بين الصفة والمروه وأن الصفة ممتد شرقا، وكذلك المروه ممتدة أدركناها وهي جبلية، أدركنا الصفة وهو جبل. يعني حجارة ممتدة إلى أن اتوصلت بالجبل الذي هو جبل أبي قبيس أكذلك المروى وإذا كان كذلك أفع هذه زياده زيادة ثابتة من سعى فيها أفع إنه سعى بين الصباح من صلى فيها فإن ثلاثة وبمائة ألف كذلك المسجد النبوي كان صغيراً البناية التركية معروفة هذه البنايه الموجوده كان في العهد النبوي صغيراً ثم زاد فيه عثمان إنه خمسة أمتار ثم زاد فيه الوليد الوليد بن عبد ابن عبد الملك وأدخل به حجر امهات المؤمنين ومنها الحجرة التي بها الكبر هذه زيادات تكون أيضا من جملة المسجد من جملة المسجد صلى فيها بأو ثلاث أو بألف زاد فيها أيضا الملك سعود والزيادة أيضا موجودة منها ما هو مسكر، ومنها ما فيه مضلات والصلاة بيها بألف زاد بيها الملك فهد الزيادة الكبيرة شرقا وغربا وشمالا زيادة واضحة تلحق هذه الزيادة كلها بالمسجد من صلى فيها ارجع يكون له الأجر أبي آل في صلاة أبي ما سواه ونكف آهنا والله أهنا الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الناظم رحمه الله وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمذي ومرجيه مع ظنه, ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفرا بأبعدي ومن جحد الخلاق او صفة له او البعض من كتب الاله الموحد او الرسل او من سبه او رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد ومستهزئ بالله او ايه له او الرسل كفره وادب ولو هدي ودعوى شريك او ابن او قرينه له او وليد كل ذا كفر كل ذا كفر كل ذا كفر اعدد لا لا ذكر النظم. حكم تارك اركان الاسلام من جهد الاركان الخمسه او جهد حرمه الزنا او تحريم الخمر او اباحه الماء أو حرم الخبز وجهد ذلك واشباهها من ظاهر الحكم يعني التي مجمع عليها فإن كان جاهلا يعرف ويرشد ويبين له فإذا لم يثب فإنه يكفر أو كان عالما أي مثله لا يجهل أن نشأ بين المسلمين يسمعوا الآيات ويسمعوا الأدلة أفهم مثل هذا لا يجهل كيف تجهل الحريم الزنا وأنت ناشئ بين المسلمين لا يمكن أن تجهل أو يعاقب إذن إذا ترعب حكم ترك الصلوات الصلوات الخمس تارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك سرمدي، ومرجيه ما ظنع الموت قبله إذا لم يتوب فاقتله كفرا بأبعدي هكذا إحدى الخمس يعني إحدى الصلوات الخمس تعرفها ولو وهنا الوهن الكسل قالوا إنه إذا تركها جهدا لوجوبها قتل لأنه ترك شع مجمعا عليه فيجبك أكله كذلك إذا تركها وهنا يعني كسلا مع أنه قادر نشيط يصعد الدرجات وينزل منها ويمشي المشي الطويل ولا يتأثر ومع ذلك لا يصلي فلماذا تهاكله أنا مكرم بأنه صلاة ولكني أتذاكل. أتذاكل حتى إذا كنت مريضا فصلي ولو جالسا ولو على جنب وإذا كنت سليما تزاول وظيفتك وتزاول أعمالك وتزاول تجارتك فأنت لست بقعب عاجز بل الأصل أنك جاهد يكون حده القتل وتاريخ الصيام كسلا او تفاكلا مع قدرته اذا لم يكن قادرا لكبر او مرض الارجى براه يكفر عنه واما اذا كان قادرا وتركه وقال انه ذكي إنه انه يحول بيني وبين شهوتين أنا شديد الغلم عنه ذلك أن أقول كذب عليه أن يصوم إذا استمر على ذلك يقتل وتارك الحج جاء اثرا عن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن عبد الى هذه الكرة فمن كان قادرا على الحج ولم يحج ان اضع عليهم الجزيه ما هم بمسلمين الذين يقدرون ولكن تركوا الحج اعتبرهم ليسوا مسلمين اكثر اليهود والنصارى وهكذا عظى ما روي عن علي رضي الله عنه من ترك الحج وهو قادر خليه يموت ان شاء يهدي انا وشانه فرانيه انا حكنا اتعذك وتاذك الزكات ناوي ان ترك اسرمد ناوي ان ترك ودائما وداائما للصلاه او للزكاه او للصيام او للحج يقاتل أكاتل الصحابة رضي الله عنهم الأعراب الذين تركوا الصلاة تركوا الزكاة لما منعوا الزكاة قاتلهم حيث قالوا نحن في أموالنا فلماذا ندفع شيئاً أموالنا فقال أبو بكر العقاتل ان من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال فاذا كان ناويان الترك شرمدا او مرديه يعني مؤخره مؤخر للحج وهو يعرف او يظن انه يموت قبله مع ظنه الموت قبله اذا لم يتم فاقتله كفرا بأبعد بصفة بعيدة عن الإيمان يقتله كفرا يعني تارك إهداء به الأركان الصلوات او بابها والزكاة او والصيام او بابها والحج أي لا ترك شيئا من ذلك إناويا تركها سرمدا أو مؤخرة مع أنه يموت قبل أن يأتي بها فإذا لم يتوم فإنه يجب قتله كفرا ومن جهد الخلاق او صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مز كفر كالتعمد أمن جهد الخلاق اذا جهد الرب سبحانه وتعالى الذين جهدوا وجود الرب ويسمون الان الشيوعيون ويسمون كديما الدهريون الذين يقولون وما يهلكون إلا الدهر ولا يعتقدون وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات وقد قامت عليهم الحجه اولا بخلق انفسهم فان خلق الانسان فيه عجائب لا يكون صدفة وجوده حيث اكمل الله له ما يحتاجه ولو تفكر في نفسه لعرف ان الذي خلقه على كل شيء قدير ثانيا تفكره في المخلوقات الصغيره والكبيره اذا تفكر في الفيل وفي الابل وفي البقر وفي حمر الوحش وفي النعام وتفكر ايضا في اصغر المخلوقات اتفكر في النمله والنحله والبعوضة النموسة وخلقها وعجائب ما فيها أعلم بأنها ما خلقت فجفة أن لها خالق خلقها وكذلك تفكر في هذه الأرض وما فيها من المنافع والمناجم والمياه الجوخية وما تنبطه من النباتات المختلفه الالوان والروائح والطبائع والاشكال والابراب وكذلك ما بث الله بها من الدواب المتوحشه والمستأنسة والطيور الصغيره والكبيره وكذلك اتفكر في المخلوقات العلوية اتفكر في الأفلاك في هذه النجوم التي منها ما هي نجوم ثابتة ومنها نجوم سيارة وفي الشمس والقمر وفي الليل والنهار فإنه إذا اتفكر في ذلك بعقله عالمة أن لها من أوجدها أن لها خالق خلقها وقدرها فمن جهل الخلاق اعتفر أو صفة له أو جهد صفة من صفاته أكل الذين السمع والبصر لأنهم يشبهون الله تعالى بالجماعة أو يشبهون او يجحدون العلم والقدره والكلام ونحو ذلك اذا جحدوا صفاته من صفاته الثابته او البعض من كتبه اذا جعل القران وقالوا انه مفترى انه من افتراء محمد كالذين قالوا ما ذكر الله عنهم ان هذا الا سحر افترى واعانه عليه قوم اخرون هؤلاء اذا كفروا ابيع هذه أبي قال لانه كلام الله او جهد التوراه يعني التوراه التي انزلها الله على موسى او الانجيل الذي انزله الله على عيسى او الزبور الذي انزله على داود جهد الباب من كتب الاله الموحد أو الرسل ودعائنا كاذبون كذب موسى أو كذب عيسى أو كذب من وحنه هودا أو نحوهم أو من سب من سب الإله سبا واضحا فإنه يأكر بذلك أو سب الرسل أو سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعلن سبه فانه يكفر ويقتل حده القتل ولو كان ذا مزح لو كان مازحا يقول انا مازح لا يقبل قوله لا يجوز المزح بهذا ومستهزئ بالله او آية له او الرسل كفره وادب ولو هدي الذي يستهزئ بالله او بايات الله يستهزئ بالقران او يستهزئ بكتب الله او يستهزئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول انه بدوي او انه جاهل او انه الرأي في الإرادة أو ليس عنده ذكاء او أنه ذالك يأخد بذلك أو استعذ أن أبي الله كثره وأدب يعني قال بعض العلماء إن الذي يسب الله ورسوله يقتل ولو ادعى انه تاب ولو ادعى انه هدي الان انا تبت الآن انا اكر بما كنت اجهد اتركوني يقولون من سب الله تعالى او سب رسوله فلا نقبل توبته بل نقتله توبته مقبوله فيما بينه وبين الله وكذلك اذا تكررت ردته ارتد كفرا ثم اسلم مرتد ثم اسلم مرتد ثم اسلم فلا تقبل الا تقوته ودعوى شريك او اب او كرينه له او وليد اكل ذا كفر وعدودي اي من فعل ادعوى ذلك فانه كافر لان الله تعالى نفى ذلك والمسلمون ينفون ذلك فيقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له ينفون الشريك فمن ادعى ان شاركه شاركه في خلق السماوات شاركه في خلق الاراضين كاركه بملكه أو أنه له شريك يستحق العبادة أي نقول لا شريك لله في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وفي خلقه وفي تدبيره فمن ادعى الشريك لله كفره هكذا أو ادعى أب أنه مولود أو أن له قرينة يعني زوجة قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة فإنفى ذلك عن نفسه وإعترف بذلك الجن في قولهم وأنه تعالى جد ربنا الحظ أي حظه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فمن ادعى كرينة يعني صاحبة أو ادعى ولدا أن لله ولد تعال الله عن ذلك والتزم بذلك فكفره لكن اليهود يقولون عزير ابن الله فالنصار صار يقولون المسيح ابن الله أن يقول إنهم كفروا بذلك ولكن إذا كانوا معاهدين أو كانوا أهل ذمة يعدون الجزية فإنهم يقرون إلى أن ينقضوا العهد أما إذا كانوا مستمرين على الجهد ومع ذلك الجاهدين أهلي مانعين للجزء محاربين أفع إنهم يحاربون ونكس في بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على محمد واله وصحبه or uh -huh. I don't And we have to go a All oh. I'm going Allah right. is the